أم عندهم الغيب فهم يكذبون أم يريدون كيدا الذين كفروا المكيدون أم لهم, أم لهم إله غير الله سبحان الله عما عم يشر وإن يروا كسفا من السماء ساطقا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيد شيئا ولا هم ينصرون وَإِن